على كلمة إيه بقى؟ ويكره ان يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كما لها كاحتباس غائط او ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. يعني الخفيف ماشي لأنه يمنع الخشوع وسواء خففوت الجماعات أو لا إذا كان يصل الجوع والعطش والحر والبرد والغائط والريح والحاجات دي إذا كان تصل إلى درجة أنه يمنع الخشوع يجي يصلي يبقى يعني عايز يخلص بقى ويذب الركعتين وخلاص يبقى في الحالة دي يقضي حكته أو يعني يتخلص مما يضايقه ويتوضأ مرة أخرى ويصلي حتى لو الجماعة فاتت منه إنما لو حاجة خفيفة فلا يخلو الإنسان من جوع خفيف أو عطش خفيف أو برد خفيف أو حر خفيف يعني إنما حاجة بقى خلاص هتشغل ذهنه ونفسه بحيث إنه يبقى الصلاة ملهاش معنى ولا خشوع ولا إدراك يبقى دية معلش يروح يقضي حاجته ويتوضى تاني ويبقى ايه يدور على حد يصلي معا اما لقاش يصلي وخلاص وما عليهوش مشكلة ان شاء الله ولكن لو صلى على هذا فصلاته صحيح صلاته صحيحة وفي هذا الزمان ينبغي الاهتمام بالجماعة اكتر شوية يعني يقاوم مزيد من الجوع ومزيد من العطش والبرد والحر والحجره دي فتوى الشيخ اسامه عبد العظيم ليه بقى لان اللي كان خفيف زمان دلوقتي بيبقى تقيل شوية عليك ولو انت يعني صبرت على الثقيل شوية يبقى كانك عملت زي بتوع زمان دي حاجة الاول الحاجة التامية انه لعلنا دلوقتي لو تساهلنا في الجماعة يزيد تساهلنا ونعتاد على ترك الجماعة فيبقى صلاته مع قلة الخشوع احسن ما يتعود ويسيب الجماعة بعد كده خال فيتعب شوية يعني اذا كان حاجة بقى مدايقة قوي معلش مدايقة شوية يصلي يصلي الجماعة مدايقة خفيفة دي طبعا على كل الاقوال ما يقايا ما يتركش الجماعة يعني النظر هنا الى حال المكلفين وما يقول اليه امره ما ينفعش كل واحد يفتي وخلاص ومش فاهم اي حاجة في اي حاجة يا شيخ مصطفى عارف يعني لازم يقعد ثلاثين سنة يشوف العلماء بيفتوا ازاي بيختاروا ايه وليه وبعد كده يبقى يفتي ده ده من اللي هم غير متأهلين زي حالاتي كده لازم يلقى عشان يبقى بس قريب يعني يبقى قريب من الموضوع عشان ما يعكش ويدب ويخرف وتلاقي بقى طول النهار يجبولنا فتاوى من التسجيلات ومن النت والبتاع الفتاوى صحيحة في وما ينفعش يتتقال في مكانها ومحلها وظروفه صحيحه على وجه من الوجوه يعني بس ما ينفعش يبقى ده المختار وما ينفعش يتقال في الوقت ده وفي المحل ده وفي الظروف دي ما حدش بقى فاهم القصة دي في ساعة في المعلومات اه انما اختيار الفتوى ده الحقيقة يعني في صعوبة وعايز خبرة وعايز عقل وعايز إدراك للمقاصد الشرعية ودوابة الفتو من أعلى الناس فهما لهذا في السعودية الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ اللحيدان حفظه الله أما في مصر فلم أرى مثل الشيخ وسامة عبد العظيم يعني ما فيش حد ولا يقرب له في هذا الشأن في إحكام الفتوى إحكام الاختيار لأنه ينظر لحال المكلفين وهو ذكي وفاهم ودارس وعارف ومعاش الناس فاختياره للفتاوى ونظروا فيها وحال المكلفين يعني اختيار ما لهش مثيل فيه إلا أنه أحيانا زي ما قلت لكم يتشدد شوية في الحاجات اللي فيها الطهارة والمجاسة أو الحاجات الزكاة يتشدد فيها شوية في العبادات يعني ولكن في المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي الجنايات وفي نحو هذا يعني حاجة الحقيقة جواهر قال اللي عنده انزلاق لك يجلس على الكرسين كم ده ينفعه يبقى ماشي الحال ان شاء الله نرجع تاني يبقى قلنا ان الواحد يحافظ على الجماعة ويغالب ما فيه وده في زمننا هو المناسب بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرات طعام ولا وهو يدافعه الأخ بناء على الاعتبار ده اللي اعتبره الشيخ أسامة فقال انه, إنه إن مجد الطعام يأكل ولكن ما يضيعش الجماعة برضه يأكل قدرا يلهيه عن الجوع ويلحق الجماعة يبقى خشية ايه ان يعتاد فاذا اعتاد اعتاد وتعد وتعدى تعدى الحدود بقى يبقى هنا هتقول ده اقل من السنة السنة حتى يقضي نهمته لما خلاص كل يعني يقرب يشبع ولا حاجة زي كده ويعني ياخد اللي هو يكفيه فهو ما بينظرش الى الحال الان بينظر الى المقال ان بعد كده هتترك السنة ترك اشد واسود فعلى هذا الاساس قلتاكل قال لي يعني يلهيك عن الجوع وتلحق تلحق الجماعة برضا وما ترجع باكمل او ما تكملش دي قصتك مش مهم لبقى هنا المخالفة مخلفة السنة انت تقول مخلفة للسنة هو بيأمرك بأقل المخالفتين على حسب توقعه للحال والمعاش هو متوقع الحال والمعاش فبيأمرك بأقل المخالفتين عرفت أدناهم مرتبة وأقلهم كما فإن لا لو ما نظرناش الموضوع ان هو مساله لا كده في مواقف قوي اثرت الموضوع بس انا عندي افضل ان نفرن هو جاي ناقص لو ما نظرناش يعني لو واحد لو واحد ايه اللي خلينا ما ننظرش اه يا يا ياكل الاول حتى لو مفوتوا الجماعه لو <تصفيق> فلا يأتيها حتى يفرغ سيدنا ابن عمر حتى يفرغ يعني ياكل لما يخلص ولكن هم ما كانوش يظهر والله اعلم بيقعدوا يدبوا كتير زينا كده ساعة ونص من الاكل المتواصل ممكن قد الصالة طويلة يعني مش طويلة قوي بس ما كانوش يعني ما كانش عندهم فلوس ولا اكل كتير وهم كانوش بيأكلوا كتير يعني ما كانوش كده لا ويأكلوا شوية وخلاص حتى يفرغ يعني يعني يقعد له كذا الإئية يعني وعدين يوم يلحق بر ااا وهنا طبعا او بحد الطعام اللي يشتهيه في الصحيح كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه يسمع قراءة الإمام اي الجماعة حب إليه وبعدين يعني مش هيذهل عن الصلاة مش كده مش هيلتفت بقلبه يعني يعني يبقى عنده خشوع وكده اه طبعا يبقى يبقى في الحالة دي ممكن يصلي باعتبار الفتوى يعني المحدثة هو طبعا ظاهر الحديث لا صلاة بحضرات طعام فالظاهر الاولى انه يأكل الاول لانه احتمال انه ما ينشغلش ده احتمال ضعيف اه يعني الاكل محطوط وهو جعان الاكل محطوط هو مش جعاني طب وقال ليه يأكل هو مش جعاني يبقى مفيش فيش اكل اصل مش هياكل يعني <تصفيق> اه <تصفيق> ايه هي حتى مش جعان لا يعني مش جعاني هو الاصل انه ما يأكلش <تصفيق> على كل حال لو كان مشغول بالطعام وهياكل منه يبقى ايه ما يضيعش الصلاة لان الخشوع في الصلاة وادراك معانيها ده مهم اوي حتى لو ضاعت الجماعة مع ان الجماعة واجبة عنده كثير من اهل العلم ومع ذلك هنا الامر بايه واده طبعا يدل على اهمية الخشوع والتدبر وعدم الذهول والانصراف والتفات القلب عن الصلاة يعني عزومة غير دينية ولا دينية بس الاكل جهز دلوقت يعني رمضان لا رمضان مفيش عزومات في رمضان وفي عزومات في رمضان في رمضان العزومات في الصحور فيش حد يتعزم في الفطار ايه مش عاجبك الاحكاة دي لا رمضان احنا هنصلي ولا هنقل من صراحة يعني دي عزومات قائصه دي بتاعت رمضان دي كنت بزعل زعل جامد جدا يعني كنت يعني انفجر منه على العزومات بتاعت كان بيحضرها بزعل قوي وخاصة انهم ايه بقى ياكلوا ويصلوا في البيت بقى طب وده معقول المشكلة بقى انه مش عامل نفسه امام عامل نفسه عادي اخ عادي يعني فبيعمل اللي هو عاوزه وعايز افهمه انه لا بس يعني ايه ما قلت اول مرة بعد كده نبقى هو مينفعش لانه هو, هو مكانش مقتدى بيه الوقت يبقى مقتدى بيه ما بقاش ينفع يعني بدأنا بقى من السنة دي يبقى مقتدى بيه خلاص توضع ان بيوصل لحدود معينة بي يعني بيجيب اثار مش كويس في مشايخ كده بيبقوا عادي زيهم زي اي اخي يعني عادي بيعمل اللي هو المهم المهمة انه اذا كان مسألة العزومة دي فيها احتمالات كتير وعلى حسب الاحتمالات دي تكون الفتو لو واحد مش فرق معاه يأكل ولا لا كده كده كده كده يعني ايه هيقعد يفكر في الصلاة فلما يفكر في يعني ده تكملت الكلام هيقعد يفكر في فلما يفكر في الاكل اولا من انه يفكر في حاجات قد تكون مكروه مش فاهم ده كده كده هيفكر في الصلاة يفكر في الأكل أحسن؟, أحسن, أحسن، يفكر في ايه تاني، خربتني نفسي الصلاة، يفكر في إيه، يفكر في ايه في, في, في, في, في, في, في الصلاة، حاجات مكروهة كا، من بدء النوم الظالم عبادة يعني، وحاجات زي كده يعني ما يعمل المباح يبقى تصدق على نفسه إنه ابعد نفسه عن المعاصي والهاله يعني في الصلاة بيفكر فيها حاجات وحش. وبيصلي مع الستات مثلاً أو اللي بيصلي مش عارف. أنا مش عارف إيه ده ما فيش تمييز خالص. يعني طبعاً هنا هذه المسألة يدخل فيها والله أعلم تقدير المصالح والمفاسد تقدير المصالح والمفاسد ما هيش مطلقة يعني والله أعلم يقدر فيها المصالح والمفاس ففي مثلا ولو آمن ناس هتزعل وهو برضه هينشغل عن الصلاة لأنه جعان وكده فياكل وبعدين يصلي بقى هم سوا جمعهم لان مثلا الاكل كان بيسحن يا دوبك خلص دلوقتي او مثلا كان متاخر في الطريق فجه دلوقتي ولو نزلوا يصلوا وييجوا يكون بقى ليط وبرد وبتاعه هيبقى حاجة نكد وانت والناس جعانة هتصلي ويعني تخلص ما كده انما في موضع تاني وموقف وحال تاني يبقى نزولك للصلاة ممكن يبقى فيه اشارة بمعنى معين للقاعدين مثلا خروجك ليه واحيانا ميبقاش انت مؤثر في حاجة تخرج او محدش واخد باله وانت مش جعان فيبقى تلحق الجماعة يعني الجوع عادي يعني لما الواحد بيبقى جوع خفيف يعني ما ما يضايقش الجماعه يبقى تخرج خروجك هياثر يبقى تشوف هياثر ازاي وتحسب حساباتك بقى وتقدر المصالح امم ده هو ده دور الطعام مع الجوع او ان انت هتاكل وم انت ممكن تبقى شبعان وجابوا لك مثلا اكل بتحبه قوي فهتاكل منه فلو رحت تصلي هيبقى بقى عقلك في الايه وخايف يخلص <تصفيق> شولت لكم على الاخ اللي قلت الشيخ يقول عفوا وانا اقول الصحور يعني الناس بتبقى يعني شغوفة بحاجات اه يا حبيب اه يعني زي الجماعة يعني اوضل لو انا عمسكتنا اهاتي بس احرامة اه ما عليش اما تكبرت الاحرام از كانت جماعة كلها لو راحت وضع لك عشبات ما اه اوضل عشبات وضع لشي كتبتنا لا يعني الكل بس اكل خفيف وحاول تلحق اللي تلحقه بقى يعني يعني اصلا لو تكبرت الاحرام يبقى مش هتعمل حاجة منتعبة يبقى ما فيش وجه للتأخير وانت لو قلت ورحت الحين تكبرت الأحرام يعني بقى في وقت الدنيا متسعة إنما طبعا يعني لو كان أكل خفيف وي وي وي يزهلك عنش الجوع وتلحق تكبرت الأحرام يعني تلحقهم في الركعة الأولى بالركوع يبقى يعني حصلت المصالح كلها ويرجع كمل وبعدين يمكن نفسك تتسد يبقى مصلحة برضا لوحد ما ياكل شوية يقوله زمان ما تاكلتش شوية وتمشي وترجع نفسك تزعل نفسك تزعل يعني لما تاكل شوية وتسيب الاكل تبص تلاقي خلاص الجوع يعني راح لانه بيبدأ الجولوكوزي ايه يمتص فيوصل ايه فتحس بالشبع شوية فتيجي تاكل تاني تحس انك شبعان وبعدين طبعا الواحد بعد ما يأكل والمعدة تشتغل بيبدأ يقرف شوية من الأكل مش كده؟ بس انت بتقول تاكل قوي يعني طول ما انت بتاكل خلاص مشتهي الأكل نعم لو مشيت شوية رجعت برضو الشهوة بتروح فضلت تاكل لما خلصت وبعد شوية بتلاقي الشهوة بتروح برضو ومعظم الشهوات كده يعني الواحد بعد الأكل وهو شبعان لو شاف الأكل تاني ممكن أن يقرف منه كده يعني قدامك جدي كده وفيه الدهن وفيه الحاجات بتقعدت لاغوص وتاكله ما يهمكش وبعدين لما تقوم بقى اشبعت خلاصه وامتليته ورحته شوية ورجعت لو شفت الاكل يعني هتبقى ها تعرف من ريحته حتى كده مش كده ها وخاصة في الكابسة المؤلفة اللي بتجيبوها دي تعملوه شام عملوا أكل وباكون كنا فقراء يعني فأخ عاد يأكل يأكل يأكل رز ولحمة ودهن وكله في بعضه لحد ما إيه قالوا بقى تخمة وارفة وكده فقعدت قلتله ما متاع الدنيا قليل القليل هو فيها متاع خالص ما أرفان بقى يعني كل لما بطنه وجعته بقى وقرف بقى والدهن ما بيبقى تقيل على على المعدة بعد شوية يجيب لك أرفة متاكل حاجة تقيلة وبعدتك تتعب تقرف من الأكل فبقى يعني بقى عشر قيام مثلا مش عايز ياكل تاني من العناء اللي شافهم من الأكل هو الشهوات كده يشاهد الفرد كذلك اول ما تقضي الوتر في دقائق ولا في ثواني وبعد كده تلاقي ما... ما فيش اي حاجه فطور تلاقي فطور طيب يا سيدي يبقى هنا لا صلاه وكلمة لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أجمعت الأمة على أن الصلاة صحيحة بحضرة الطعام وصحيحة لو صلى وهو يدافعه الأخبثان أجمعت الأمة على ذلك وده يستفد منه أن كلمة لا صلاة مش محمولة على نفي ذات الصلاة لأن لو نفي الذات يعني الذات الشرعية هنا لانه ممكن يقوم ويكبر وين ويكبر ويقف ويركع ويسجد او نفي الصحة يعني الصلاة موجودة و يعني وجود حقيقي او فعلي ولكن غير صحيح كلا الامرين من في هنا لا هو دا ولا دا, مش دا ولا دا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة هتبقى صلاة كده ملهاش ثواب او ملهاش معنى او ملهاش فايدة او ملهاش كمال وتمام وحسن والمقصود من الصلاة امور معينة يعني لا تحقق اغراضها ولا وهو يدفعه الاخبثين راه مسلم عن عائشة رضي الله عنه او بحضرة طعام يشتهيه يبقى هنا بقى شوف قال لك اهو حضرة طعام يشتهيه يبقى ها عادر انت عبدو قصصة بيشتهي ها هو هتعمى انتش راغب فيه يبقى تفرق معاك ايه يعني مثلا ما بتحبش مثلا المش والاكل مش اش كده ايو يعني هتاكل ولا مش هتاكل لك رغبة فيه بتشتهي يعني ولو الرغبة قليلة إنما في حاجة ما بتحبهاش وتقرص منها يعني في واحد مثلا بيعرف من الكشري ورحته فما ان له كشري يصلي ولا ما يصليش يصلي ما ده بيعرف من ريحته في ناس كده فعلا اه لان ليه ريحه نفازه كده يعني ليه نكهه قويه مم. طبعا جوعته دلوقتي فيش حلويات ولا حاجة فين لجنة اللجنة الإدارية ما بتحيش الطلبة هنا ليه جود زعلان أول تعود على الدلع شوف يا سيدي عبارة الإقناع والمنتهى والفراء وغيرها أو تائقا إلى طعام أو شراب التوق إلى هذا قال منصور وظاهره سواء كان الطعام بحضرته أو لا ماشي؟ وعبارة المقنع وغيره او بحضرات طعام تتوق نفسه اليه يعني شوف كل ده مخالف نوع مخالفة لنص الحديث لان بحضرات طعام يبقى هنا تخصيص للايه للحالة مش كل إيه مش كل حضرة الطعام تخصيص للحضرة مش للطعام ولا للطعام الحالة مجمل الحالة اذا كان طعام حاضر ويشتهي او جائع شديد الجوع فيز هذا وكذا إذا كان أقا إلى شراب أو جماع فيبدأ بما تاق إليه ولو فاتته الجماعة وفي صحيح البخاري وغيره إذا قدم العشاء فبدأوا بالع إذا قدم العشاء فبدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ولهما إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فبدأ به فيكره ابتداءها وهو تائق الى طعام اتفاقا قال ابن القيم طبعا هنا يكره ابتداءها. انما لو هو ابتدأها خلاص دخل فيها وبعدين ايه الطعام جه بقى وشم ريحته وخلاص يجمل عليه بقى يعمل ايه يكمل الصلاة ما يخرجش ما يبطلش صلاته انما لسه ما بدأش معلش ياكل وبعدين يبدأ علشان يعني المنصة لا مقصودها الأسماء هل تتفق هنا الإجماع شخص؟ لا مش معنى الإجماع الاتفاق مش معنى الإجماع هل تتفق معنى؟ نعم هل أي جملة ايه؟ هل تتفق الحضرة؟ هل الطعام؟, ومخصص الحضر ومخصص الطعام. متعلقته على دي المهم انه بحضرتي طعام يشتهيه يعني مع اشتهائه اه اه الجماع يعني اذا كان شيء يقدر ياخره يعني وبعدين خلاص ذهنه مشغول يعني دي طبعا حالة نادرة ما تبقاش يعني حالة كثير لان طبعا مقصود ان امراته امراته هي قاعدة في البيت يعني اجرالها ايه انما مثلا جاي من سفر يعني ظروف معينة بتبقى نادرة جدا يعني مش هتبقى دي متكررة مش انت بقى تروح عايز تنام وبعدين انت تجامع زوجتك وبعدين تقول بقى تكسل تغتسل وتضيع العيشة بقى تأخرها قوي ولا تضيعها لا استعبطش بقى صلي وبعدين يعمل اللي انت عاوزي هل يمكن ان تفضل مخاطباتك معه؟ اه اما هو كده ما يقولك بتبقى حالة نادرة يعني يعني بيبقى لسه متجاوز جديد او راجع من سفر ويحصل حاجة يعني الستات ما بتدقش قوي طبعا لو بتصلي جماعة ولا بتاع بتصلي في البيت فيعني في ايه او بتبقى عايزه منك حاجة يعني عايزه فلوس او عايزه حاجة مثلا فعايزة ايوه اهلا هو في دكتور يعني دي علم النفس فبيقول الراجل مع الست زي الحمار تفضل سايقاه وكل ما يعوض شوية برسيم تبدل وشوية برسيم عشان تعرف تسوقه مش عشان يعني عايزه تبدل وبرسيم وإلا وفر يعني كده وفرت وقعد دماغ لو مش يعني مش عاوزة فح مش عاوزة خلاص تفلي عندك مكاله مش أضل أكل هنا تعرف لو الأكل عرفت مصيرك يا باي وما بليت على وين بيخليني علغيه بقى يعني هو ساكت مش هاخد بقى لأول ما لأيه زحك كده أمو هايله بقى كلمتين وهنوصي يعني على الحكاية دي حكاية ايه الاكرام يعني فتكره صلاته اذا لما تقدم اذا يعني حين اذن اذا ظرفه ولو خاف فوت الجماعة طيب يبقى تكره حتى لو خاف فقوط الجماعة يبقى يقضي حاجته لينصرف ذهنه إلى الصلاة ويفرق قلبه في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وفي الحديث ولا يعجل حتى يفرغ منه. وفيه دليل على أنه يأكل حاجته من الطعام بكمال، يعني يأكل لما يأخذ حقته كله. يعني بياكل نص رغيف وياكل النص رغيف ويقوم خلاص يعني ما يخليش يشرب ايه هيقول لازم الرغيف مكبير الكبير بقى ده. <تصفيق> ها؟ يلا يحل لي كان في الشام الاكل ده رجوله عندهم فيجيبوا الصينيه الكبيرة دي بتاعه الرز وعليها وياكلوا قصاد بعض بقى وجتوا اقواما ايه يعجنونا بالكف واقذفونا بالراح هم دول يعجن كده في ايد الكتله ويخش وحوش بقى تحس ان في وحشين قصاد بعض ها اه اثنين قصاد بعض في الصنيج ويشوفوا مين اللي هياكل اكتر اه مسابقه امال ايه وتلاقي الراجل يعني رفيع خالص عضلات او بتاع وبطنه طالعه لبره <تصفيق> اللي بيعملوه ده لكذا اللحم المشوي هذا ما هو يعني جبلنا عند انا وابو عبد الله اتعشيناه ما كفانا جابوا لنا رطل ونص الرطل ثلاثة كيلو في اللاسية العنز ما كفهمش يا ولدها يعني يأكلوا قاموا سكين فجابوا لهم اربعة كيلو ونص لحمة كمان فوقيه هو الرطل كيلو ثلاثة كيلو فاما العنز ما كفهمش فجابوا لهم ايه اربعة كيلو ونص لحمة يكلوا كمان ده غير الرز والعيش والشربة ويعني الحاجات دي اللي لم تنحسيبش هلالب وضائق؟ عند مشوي ماهو يعني اكس يعني مش اكس المشوي ده كده يستلوا يعودوا كده يأزأزوا يعني هاي اكس طبعا الكلام بقوله يعني حد الناس الليلة وحد الحامل كده اه طبعا الحاج ما كانوش زمان بيقعدوا يدبوا كده زي دول ده ده دول ما ده همش يعني ما يعرفوش يعني الصلع الميت ازاي معرفوش بدو بدو يعني يعني الجهل احاط بيهم وبقوش عارفين غير التعبين والعقارب والصحراء والمغارات والحاجات دي عايشين في المغارات انما طبعا ما كانوش الصحابة يأكلوا كتير كده ولا اهل العلم ولا السلف يعني نعم يبقى هنا اه و... دليل عنه يأكل حاجته من الطعام بكمال وصوابه غير واحد وده يدل على ان فيه ايه اه, اه, اه, اه, اه, اه, اه الظاهر كده لان دام صوابه غير واحد يعني الظاهر انه لا يعني هو كلمة صوابه خطأ غلط خلاف. يقول وهو الصواب لأن كلمة وهو الصواب دي أقوى الكلمات معناها أنه غيره غلط لأنه لو قال على الأظهر أو الراجح أو يعني تعبيرات تدل على قوة المخالف إنما ما يقول هذا هو الصواب يعني معناها المخالف ده غلط بقى خالف موش محتمل فيحتمل أن في شيء من الخلاف ولا حاجة نعم أه طبعا ما يقول هو الصواب يعني ولكن بعض الناس تقول وهو الصواب لما يكون غيره غلط فعلا لأنه خلاف صريح الأدلة وكذا يعني بعض العلماء يقول هذا هو الصواب ويكون الرأي الثاني محتمل برضه وده مش مش حلو يعني لا يقولش هو الصواب إلا إذا كان الرأي الثاني غلط خلص ما نعم يعني الاصح يعني الاصح او الارجح ولكن ربحانه ظاهر قوي عنده ولكن ما ينبغيش يعبر بالصواب الا اذا كان يعني الرأي الثاني مخالف لظواهر النصوص يعني ممكن يكون قول مثلا وما يبلغوش القول واحد ما يبلغوش الدليل والدليل جه خلاص يمحق الاراء اللي سلفه فيقول ده غلط معلش او مثلا ما يصلحش في اللغة او نحو هتناعها المصلحة تقفل يعني ممكن ما كانش اعتاد التفريط يعني اه يعني بيبقى مثلا جاي من بعيد والمصلحة اخرت ولو مش دلوقتي هتقفل وعلشان تقفل يبقى لازم يضيع يوم كامل تاني ويتعب ويروح او الورق يضيع او تحصل مشكلة او يجي عليه غرامة عذار ممكن يبقى يأخر ويصلي مع يشوف يعني في المصالح بيبقى في ناس كتيرة ياخد اي حد يصلي معا بس ما يبقاش هو اللي ايه هو اللي فرط لما يضيع مصالحه وما يعتجي ما يعتجي يعني يصلي لو قدر ان هو يصلي ويتحمل المشكلة الخفيفة الدنيوية دي يبقى افضل اه يضيع يعني اذا كان مش هيضيع على مصالح شرعيه يعني يعني الشيخ اسامه مثلا افته برضو في مجال انه عاوز يحافظ على دينه الناس لان حاسس ان فيه تفلل فيفتي مثلا اللي المواصلات ويدخل عليه وقت صلاه حتى ولو كان مسافر ينزل يصلي وبعدين يطلع ايه يركب ثاني فاهم يطلع يركب ثاني يركب مواصل ثاني اذا كان سهل يعني ما هو في حاجات ميكروباصات ماشيه على الطريق هو بياخذ من الطريق طبيعي جاه الصلاة ينزل يصلي وياخد مثلا كرباستان مثلاً او يستنى القطر اللي بعده يستنى نص ساعة اللي حان ما جاهش حان ايوه ليه, ليه بس هو الشيخ وسمى نظرته اللي هيحصل في انفس الناس الالتزام والاهتمام ده يعني حافظ على الانسان على عبادته روحش منه ربقة التكليف إنما لو تفاهل فطبعا فرق ولذلك يعني بعض المشايخ اللي ما يهتموش بالحكاية دي يعني بعدين الحاجات دي مهمة علشان الناس مضيعة وبعدين تعي زي حالاتي تلاقي بقى ايه صعب عليك فلازم ايه من انت صغير ولسه فيك صحة وفي وعلى طبيعتك التزم عشان ما يجي بعد كده تضعف بدنيا وطبعا الانشغال بيزيد والمسؤوليات والحاجات او تمرض او كده يبقى عندك ايه يعني عندك حاجة قد تثاب على انك كنت مدوم عليها كأنك صحيح ومقيم ومن جهة ثانية ان انت تفضل محافظ بأكبر قدر ممكن وتقاوم التعب والفكاة دي بعض اخواننا كان صالح شوية نحسبه يعني يعني مسافر ودخل الوقت وانا انزل اصلي تحت فانزل اتوضى وصلى انا اخد القطر اللي بعده مش مشكلة وراح وشاف المسجد فين اتوضى وصلى الجماعة وانبسط صلى السنة علينا اخد القطر اللي بعده ورجع لقل القطر عطلها اول ما ركبه مشي ربنا له لحد مخلص الصلاة وطلع ركب ومع ميشي اليقين على الله وربنا يسهل يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتفل من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره انت مش هتبلغ أمرك ربنا يبلغ أمرك ويبلغك أمرك لازم يقف فيه يقين شوية واجتهاد شوية من أجل الدين يعني التضحية من أجل العبادة دي مسألة غير دي انت هنا هتصلي صلاة كويسة وتتحمل شوي تعب من تأخير او نحو هذا تيجي مرة تانية المصلحة غير لما تبقى جعان والاكل حاضر ونفسك فيه وزهنك ينشغل به فتضيع الايه العبادة دي حاجة ودي حاجة هنا انت ضحيت بالدنيا عشان العبادة وهنا هتضيع العبادة فبتاخد الدنيا من اجل زيادة التعبط برضو يعني شوف المقصود ايه زيادة التعبط مش ان ده تساهل ورخصة لا مش هنا ده مش محل الترخص هنا الترخص هنا حتى الرخص برضو لزيادة العبادة الرخص لزيادة التعبط برضو لان الانسان لو في السفر يقل بره وذكره وعبدته ويصلي وهو تعبان وكحيان ويمكن ما قضيش مصلحته يبقى هنا ما عملناش بقى ايه يعني فذهب المفطرون بالأجر ولذلك قال ليس من البر الصيام في السفر لانه يضيع العبادة والبر ولذلك قالوا لو كان قوي على العبادة والصيام ما يأثرش فيه له ان يصوم ما فيش مشكلة يعني عنده عرف وكان يصوم احيانا وخرج في يوم صائف قالوا ما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومين وعبد الله بن رواح ولو طيب وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الاحوال انضاق الوقت عن فعل جميع الصلاة يعني لو راح كلز وبعدين اتوضى وصلى مثلا مش هيلحق كل الصلاة في الوقت يقيم ما تروح كلها تخرج براء الوقت او يخرج جزء منه في الحالة دي يصلي على طول وحرم اشتغاله اشتغالوه بغيرها ما يشتغلش بقى جعان مش جعان الطعام حاضر مش حاضر ما يضيعش الصلاة ده تشقيق الاثيمن بايه والله الحافظ في قلت تقريبا حتى خلص يعني ده قول شاذ قول شاذ انه يقضي حقته ويتوضا ويصليها خارج الوقت فما يناسبش اهل العصر والله اعلم همش عايزين نعوضه يسيب الجماعة انتبه عايز تعوده. لا أقول له. يسيب الصلاة كلها. صليها برا الوقت لما ينتبه لو صحي كابتن بروبك وقتها. لا. أنت شوفت بعه. شوفت الناقل دي بقى صحي. فوقتها حين يذكرها دي مسألة ثانية بقى وبعدين على غسل الجنابة. لا هتلاقي النص بقى تغيرت كل حاجة. لا. يعني تغير المسألة وغيّر الموضوع. لأ عطينا نص الفترة. طيب يا سيدي. بيقول إيه يا سيدي ووضع الطعام بين ذي الاكل فيه زيادة تشوف. وكلما تأخر تناوله ازداد ازداد التشوف يعني. بخلاف باقي الأمور فلا يلحق بحكم بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه. لأن ما بيزدادش مع الوقت. إذ لو كان كذلك لم يبقى للصلاة وقت في الغالب. النفس متشوفة لحاجات كثير. انما الاكل له خصوصية ويكره و... و... و... و... و... و... و... ان يخص جبهته بما يسجد عليه لانه من شعار الرافضة بجب حجر الرافضة اللي هو الشيعة يجيبوا حجر من كربلاء ما حجر من كربلاء يجيبوا حجر من اي حته و ايه ويسجدوا عليه ويسجدوا على الحجر ده مش يسجدوش على الايه الحاجه العاديه اللي بنسجد عليه ما اعرفش ليه يعني البدعة دي جابوها من ايه اه, أه لا يقرأ إنما لو قصد التشبه بالرافضة يعني هنا من غير تشبه ولا حاجة يبقى يكره إنما لو قصد التشبه يختلف يعني اللي يلبس لبس الفرنجة ولا يقصد التشبه بيهم غير اللي بيقصد التشبه تفرق طبعا في الحق إن كان مكروه وده ممكن يبقى ده حرام أو ده حرام يبقى أشد حرمه مثلا إنما هنا قال إيه يكره إلا طبعا من عذر يعني وشه مثلا فيه حساسية أو مرض أو, أو محروق أو تعب يحط حاجة يقدر يسجد عليها يعني على حسب العذر ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ماشي يسي فيكره أن يخص جبهته نحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل والرافضة فرقة من الشيعة بيعوا زيد بن علي بن الحسين بيعوا سيدنا مزيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع الا ابي طالب مش كده طلب دي عن إيه هؤلاء سيدنا زيد وسيدنا علي وسيدنا الحسين وسيدنا علي الـ الـ الـ الـ الناس الصخر ثم قالوا له تبرأ من ابي بكر وعمر فابى وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما فتركوه ورفضوه فسموا رافضة جمع إيه؟ رافضي والنسبة رافضي وتولى زيدا قوم منهم فسموا زيدية ومن ذلك افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية والزيدية يعني أحسن شوية من الرفض أو أقل سوق قال إمامنا في العقيدة شيخنا في العقيدة كنت فكر الزيدية كويسين شوية طلعوا كلهم ملكال يعني الرفضة والزيدية وكلهم الشيخ محمد ابن مصطفى ابن عبد السلام ايه ابن سالم برضو عرفتوش ميناه الشيخ الدبيسي طبعا استاذ في العقائد شغلته شأنه دراسته ضبحر فطبعا لقى ليهم اقوال كتيره برضه يعني ضيع عقد نعم اللي هو الضمه دي قدامك بيت عليها البنت اهو بس دي صور كمان اا كنت بيتنا اصلا على بتنا عليها انتوني يعني يعني دي بدعه فضل عثمان على غيره معلوم ايضا ومجمع عليه خلاف اجماع الناس بر الاجماع على فضل أبي بكر على كل الأمة وفضل عمر على كل الأمة دون أبي بكر وفضل عثمان على كل الأمة دون الشهيدين الصديقين أجماع. اجماع اه اجماع لحد سيدنا عثمان اجماع طيب يا سيديو يكره أن يقص جبهته المزوج عليه أنه مش على الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة إنما له أن يمسحه بعد الصلاة إنما في الصلاة لا أن يكره باتفاق السلف لحديث إبو هريرة مرفوعا من الجفاء أن يكسر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجه بعض الاخوة رواه من النفاق ان يكسر الرجل يا ابني جبت النفاق دي من من الجفاء يعني يعفر جبهته وانساهه لله عز وجل فلما يمسحهم في الصلاة يعني فيه جفاء شوية ينافذ الذل لله والخضوع لله وكذا مم وفي البزار وغيره من حديث أبي بريدة عن أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال من الجفاء أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قبل أن يفرغ وفي الصحيح عن أبي سعيد أنه رأى أثر الطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم قال الحميدين يحتج به أن تمسح الجبهة في الصلاة بل بعدها قال الشيخ وكره أحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق به في السجود يعلق به في السجود وتنزع في مسحه بعدها كالمنديل وفي وفي الفروع لا يكره وفاقا يعني بعدها إن شاء الله ما يكرهش وإن كان في شيء من النزاع ينسحه بمنديل يعني بخرقة أو بحاجة ومسح لحياته ومس لحياته يعني العبق يقعد يلعب في دقنه كده ببص كده ايه اللي يعني لو بيهرش حاجة بتاكله ولا حاجة ماشي انما يقعدش في ناس كده تقعد تلعب كده في دقناها ناس تلعب في دقناها والقرف بقى اللي يقعد يلعب في صابع رجليه في الصلاه وفي غيرها كيف هي صابرين على عفنة كلهم قاعد في وسط الناس ويقعد يلعب في صابع جليه يدخل صابعه وشارف يشد ايه ويعمل ايه و... يعني حاجة يعني ايه ده في المسجد وفي بيتك وعمل اللي انت عاوزه انما في المسجد لا الصلاة يبقى اشد بقى سمعقول يلعب في رجله في الصلاة هيطولها ازاي ده بقى ده يبقى سخيف بقى ما قلت ليه بيلعب في ده بقى ومسه لحياته ام طيب يا سيدي وقال عليه الصلاة والسلام في العابس بلحيته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وعطف شعره يعني يقعد ايه يبرم في شعره او يضفره او يجيبه ايه كده وكده ويعني يلعب في شعره شعره يبقى طويل ويقعد وكف ثوبه ونحوه كف الثوب قلناه قبل كده يعني ليه احتمالات ان انه يكف انه يسجد في الارض يقوم ايه يلمه كده يلمه بين رجلين او انه يرفع شعره علشان ما يسجدش على الارض او حاجة زي كده سيبه يسجد ما جراش وقيل طبعا الكف مثل الكفت التشمير يعني في خلاف انه هو التشمير انما في طول انه هو التشمير او التشمير من الكف يعني فرعا من الكف وبعضهم قال لا ليس هو التشمير نعم او يعني جوه الصلاة او من اجل الصلاة او يخش وهو كده وكفثوا به ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته يعني هنا بقى بيقول تقدم قول اهل العلم في ذلك ونهى الامام رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ليه إني كده عم يزقش في الأرض يصيبه يزقش في الأرض ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه به أو يرفع عن ساقيه ااا ابن القاسم من تلامذة الإمام أحمد وتلام تلاميز أبي عبيدة البرد اللي اه صاحب ابو عويد القاسم بن السلام حدث عنه عن امام احمد كثيره لقوله عليه السلام ترب ترب ترب وجهك لله تعالى ماشي وذكر بعضهم حكمة النهي انها تسجد معه وقال بعضهم الحكمة الشاملة انه اذا رفع ثوبه عن مباشرة الارض أشبه المتكبر أو. إنما لو كان مثبل يعني السراويل ولا الكم يبقى الموضوع فيه نظر آخر لأنه الإسبال فيه تكبر برضه يعني مش هيبقى, مش هيبقى فر من التكبر ده يبقى فيه محل التكبر وطبعا في الأثر لا صلاتة لمسبل ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقص ولا يكره جمع ثور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمراء والنساء طبعا ده يعني لا يكره جمع الصور في النفل اجماعا اتفاق اما في الفرد ففيه نظر فيه نظر كان عثمان يختم القرآن في ركعة, في ركعة وقال احمد ختمت القرآن في ركعتين فكذا في الفرد لعدم الفارق ده طبعا ايه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد أن رجل من الأنصار كما يأمهم يأم الأنصار فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة وفي الصحيحين علي بن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة وفي الموطأ أن ابن عمر كان يقرأ في المكتوبة بسورتين في ركعة وكما لا يكره تكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما نص عليه ولكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إلا سورة واحدة في كل ركعة أو واحدة يفرقها على الركعتين وأقر الذي قرأ سورتين وفعل الصحاب أما زيادة عن سورتين ففيه نظر وطبعا الشيخ أسامة في أول أيامه كان ينهى عن هذا يقول اللي ورد سورتين سورة واحدة وسرطين اقرار كمان مش فعله وده يدل على انه خلاف الاولى وخلاف الاولى يساب عليه المرء ثوابا اقل من الاولى يعني ياخد ثواب اه يعني انما اللي التزموا النبي صلى الله عليه وسلم ده الاسود انما بيحب سورة ولا مش حافظ غير السرطين دول او قرأ بسورة واحد جه يقرأ اذا وقعت الواقعة فقال القارعة ما القارعة فراح مكملها بقى وجب صورة بعديها وخلاص ولكن يعني الت صور كتيرة ده فيها يعني نظر شوي لا اللي هو أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع بين الصور آه في يعني طبعًا ظاهرو في الفرائض ظاهره ده في الفرائض وانه يجمع صورتين فيه كل ركعة ولكن ده فيه نظر ومحتاج مراجعته في الرواية ولو محتاج مراجعته مش مراجعة الصحيحين مراجعة النقل ده. إنما هي في كل ركعة ده اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وسورتين في الركعتين فكان إيه يقرى سورتين سورة في الركعة دي وسورة في الركعة دي فدي النظائر اللي بيجم وبفرض إن ثبت عنه سورتين في كل ركعة فهو أقر أقر على سورتين فلو ثبت عنه ما مش هيفرق حاجة في الحكم يعني إلا إنه هيبقى ها ما هو مستحب وما هو خلاف الاولى مستحب برده هو يثبت له الاستحباب يقيمة انما هل يحتمل ان كان يكرر هذا لو كان يكرره يبقى الفرق هنا انه مش مش خلاف الاولى يعني مثل صورة واحدة او, أو, أو بعض صورة في كل ركل يعني هيبقى زيهم لو ده تكرر لو ثبت تكراره إنما لو ثبت إن كان بيفعل هذا مرات نادرة يبقى خلاف الأولى برضو يعني خلاف الأفضل مش خلاف الأولى بمعنى إنه حاجة وحشة لا يعني أقل فضلا إيه حماذا زعلان ليه وإن تسلمش علي إيه المتيج من النفاق من الجفاء ولا النفاق من الجفاف ولا ده جفاف باين عليه تسكين جالوا جفف من الحاجات الشغل والحاجات التعبيه ويسن له اي المصلي رد شايفين على هنا لا فين فين ويسن له اي المصلي رد المار بين يديه لقولين على الصلاه والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن ما يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القريم يقاتله يعني يدافعه مش يعني يقتله بواه مسلم عن ابن عمر رضي رب العنوه سواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة مكة بعض العلماء قال يجوز المرور مطلقا بين دين المصلي وبعضهم قال في الزحمة لانه علشان يكتنب المرور احيانا يبقى مش هيروح الزحام الشديد الناس تخلص الفريدة وتقوم تصلي وهو جنب الكعبة على ما يخرج بره يعني يكون بسا من يعود له بقى مدة طويلة جيدة علشان يجتنب المرور فأحيانا بيضطر يجتنب المرور لماذا في في الموضوع يعني ما هو ساعة ما حد اللي بيضوح ولي بيعمل مهما علشان الحكم ده منتشر هناك منتشر يشوف تأثير قضر هاته يصير فالواحد ايه ما يمنعش يقرب من الخيطة اللي قدامه يعني او حجز كده يعدي من وراها او يسيبه بقى يعدي وخلاص أو. انما في ال... ده الكلام ده في الزحمة في الفضة يبقى الواحد ما ايه يعني يكتنب الحكايه دي ايه يا ولاد الليل؟ هو قد في الطريق منذ اكثر من ساعة اه؟ تجيت ليه واقف ليه؟ مش عايز ندخل عكسه اه يعني ما هي بقى نساء او رجال كان المرأة حائض <تصفيق> والصلافة طيب يا سيدي او يكن المرة محتاجا للمرور طبعا تيجي تمنع الناس تعدي تلاقي السعودين بقى يش فيك ايش فيك انتك ها خامم معاكم انت بالصلاه في الحرم يعني حجر الزاويه انا قاعد مش اي حد مثلا موجود في فاضيه خالص وعايز اعرف ازاي بصراحه بيقول لك ده حاجه يعني صعب يعني يعني الدنيا فاضيه خالص مش حدش ده هاين بتوع يجوا اللازم ايه في عز الزحمة في الطواف يصلوا خلف المقام ومش بقى بالمساء ويجو يحلقوا حواليهم عشان يصلوا والناس مخنوقة بقى هتروح فيه من تيجي التوافق وعمليهم حلقة طب تعدي منين زحمة كده زحمة وكده زحمة تعمل ايه يعني وبعدين تيجي تكلمهم بقى ايه؟ فشخطف واحد مرة هو مش عارف انا بقول ايه يعني فقال الله الله قلت له الله ياخدك الله ياخدك في الحرم قلت له اه في الحرم الله ياخدك فيه وفكيرها اشتيمة ولا حاجة معرفش ولا فاهمها ولا عاد قلت له الله قالوا الله ايه انت معطل الطواف وزنق الدنيا والنسوان يعني ما ينفعش انهم اصلا يطوفوا في الزحمة كده قاعدوا يصلي في وسط الزح ولازم خلف المقام يعني لازم يعني مش شايف الدنيا كلها بتروح تصلي في حتة بعيدة زح مجامد يعني إذا. لا يربكوا الناس والناس تضغط في بعضها وتموت بعض وتفطس بعض علشان يصلي وصلتهم أصلا بطا أو بمكة يعني طبعا فيها قولين زي ما قلنا نعم الحرم عموما قالوا ان الصلاة في الحرم جائزة بدون سطر مكة وغيرها من اجزاء الحرم من او مزدرفة كده يعني مم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة رواه الخمسة والحرم كمكة قاله في المغني وفي الصحيحين أنه صلى بمزدلفة إلى غير سترة أي إخواننا البنيين يقولوا السترة واجبة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 كنا بالنائر رمال ما يهمناش قبل النظام العنام الجديد م. ايه على بس كنا مؤدبين اش قلت الادب وتجرمة ما الواحد اللي سمت الكنة م. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة يبقى بقى لو واحد حتى السطرة لحديث أبي جهيم مرفوعا لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه ولمسلم لأن يقف أحدكم مئة عام خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل إبن ما كانش سترة يبقى ثلاث أذرع امم شوف لو كده اصغر قاعد هنا و الصطره لا يعني دايما يبقاش صطره اللي بيصلي هناك ما فيش ليه مش حاطط صطره يعتبر بقى انما اللي يصلي الصطره يبعدها سنه صغيرة يعني هو السنة في السطرة ان يكون بينها وبين موضع سجوده ممر مره شاه حاجة صغيرة كده يعني الشاه تمر في قدقية قدقية صغيرة كده هيا ما تكملش متحيائي فاهم فيبقى حاجة ما كانش يبقى ثلاث أزغع يعني حوالي 130 سنتي يعني زي كده الزراع يعني مختلف فيه كان بالزبط إنما هو طبعا 24 إصبع معتدلة معترضة والإصبع 6 شعيرات معترضة معترضة, معترضة يعني كده إنما لو مش لو مش معترضة بقى عشان تعمل بقى 24 إصبع هيبقى الذراع كبير إنما كده دول 8, 8 أصابع بس دي مش معتدلة معتدل سيعلي أكتر من كده شوية بالنسبة لهم يعني بالنسبة للعرب اللي قالوا المعتدلة قالوا ست شعيرات على كل هنجيب شعير حط ست شعيرات جنب بعض تعرف الايه الاسبة الملي شعيرة ام حاية كده يعني تقريبا ها نعم الواقع دراعك اهو زي الصرقل اهو ش عارف الدراع زراعة؟ اه؟ هو نبي حبيبة على الموضوع. ثلاث أزراع يعني الزراع بيبقى حوالي خمسة وأربعين سنتي يعني من أربعين لستين سنتي كده تقريبا. حق أربعين سنت. وإن لم يكن سترف في سبعة أذرعين فأقل يبقى لا يجوز المرور في هذه المسافة يعني. وقيل أبعد من موضع السجود يبقى بعد موضع السجود وأما البعيد فلا يتعلق به حق. البعيد عنك ما يتعلقش بحكم ها او البعيد عن السطر ال ال لو انت بعيد عنه ده يعني الارجح في الفهم لو انت بعيد عنه خلاص هو بيصلي مثلا هناك عند العمود وانت ماشي من هنا مفيش حكم بقى هتقعدش تدور قريب منه يبقى حوالي ايه يعني موضع سجوده و... وابعد شويه يعني هنا الخطوط اللي معموله دي يبقى يا دوبك ايه هو مثلا على اول الخط الخط العريض يعني صوابعه عند اول الخط انت ما ايه عدي بعد اخر الخط التاني حتى بيبقى عريض كده زي ما انت شايعي فهو يبقى كده موضع سجوده وبيبقى تقريبا قبل الخط قبل بداية الخط وهتسيب حطة صغيرة تقريبا قد الخط كده علشان تكمل الثلاث ازرع تقريبا فان قبل مار الرجوع دفعه المصلي يعني يدفعوا بحيث انه برضه ما يوقعوش يموتوا يعني ولا يخبطوا في حاجة او يوقعوا على حد يعني يحاول ان يمنعه يعني فان اصرف له قتاله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أه, اه طب مش بتلعبوا عن الدفاع ولا الجماعه نعم طب يفرد مات في الدية لا ديه ولا ولكن بيقول ايه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ده الحديث ده متفق عليه شيطان يعني عاصي او شيطان يا ايه بيوزه لو هو نفس الشخص يبقى عاصي او مخالف او يفعل فعل الشياطين من المخالفة للسنة وذلك قوله الراكب الشيطان والراكب والراكبان شيطانان والثلاثات ركب واحد ما يسافر ياخد معه اثنين على الاقل سافره ثلاثة مش لازم اثنين اصحابه يعني لو سافروا في الاوتوبيس ومعه ناس تانين ماشي ايبه مش لوحده يعني صلى الله النبي وعيد ولكن ايه ولا تفسد صلاة يعني بالايه لا تفسد صلاه ولا تفسد لكن لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع باليد واللكز ايه ايه اللكز بقى اللي هو ايه اللكز ولا الوكز فوكزه موسى كده بكابلهم لو لم طيبه تبدته بالبواني البواني جامعة بنية <تصفيق> فإن أصرف له قتاله ولو ماشى يعني إيه بقى يعني هيمشي المصلي إليه قليلا علشان يدفع لأنه هيمر يعني لو مر في للطلق ديك ده قليل عن نوضع سجودك فهتمشيله خطوة عشان تبعده يعني فتتقدم شوية وتمنعه مجرىش حاجة فإن خفى فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه يعني في الحالة دي بقى إيه لو قفّس ده ما يكررش الدفع ولو دفعوا في هذه الحالة يبقى يبقى مخالف للسنة ولا موافق على على كلامه هنا يبقى مخالف للحق لأنها يكسر من الدفع فيخفّس صلاته وهذا غير مأذوم له فيه طيب إن أصاب الراجل بقى في الحالة دي يضمنوا بقى في حالة المخالفة للحق لو دفعوا من اول مرة او مرات يعني مع الحركات بحيث انه ما ما يخافش فساد صلاته يبقى ده هنا موافق للحكم الشرعي فلو الراجل جرى له حاجه او الحيوان جرى له حاجه خلينا في الراجل احسن لو الراجل جرى له حاجه ما يضمنوش انما لو خالف الحكم وعد يدفع فيه كتير يبقى يضمن يضمن الراجل لو اصابه اذى يعني انكرر الدفع يعني إنكرر الدفع بحيث يخف فساد الصلاة لعدم الإذن فيه هو الحالة هذه في الحالة دي مش ما أظن وتقدم أنها تكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور يعني مسجد زحمة زي المسجد النبوي دلوقتي في عز الزحمة تسهلوا فيه برد أو أي مسجد بقى يوصل للدرجة دي. أوه. الناس مضطرة بالمرور هتعمل ايه بقى الناس حواليه نايمة او زحمة مفيش مكان يعدي غير من هنا نعم بيصلي قدام باب المسج الناس عايزة تدخل يعني حاجة زي كده مم. وللمصلي دفع العدو من سيل وسابع او سقوط جدار ونحوه وام كثرة لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع طيب جيه سابر هيهجم علي عليه ولا على الناس فدافعه وممكن الحركة تكسر بقى ومش هيدفع مثلا الزئب <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> لا يعني افرض معها الرمح مثلا في ايده او السيف او حاجة فجه يجم عليه فرح دفع رجع الحيوان او التف ورجع هجم تاني يقول له لا لازم يعني يجمضي زمان قبل عشان متتولاش الحركات يسيبه يأكل حتة وبعدين يبقى ايه لا يدفعوا تاني لحد ما يتخلص منه لو لقى حية او عقرب يؤمر بقتله برضه اه من أمكانه يعني كان يعرف الحكاية دي وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع وفي الإنصاف وغيره إن كان سمى ضرورة لم تبطل سمى يعني إيه هناك مطاعم سمى أمين وأزلفنا سمى الآخرين يعني ايه أزلفنا سمى الآخرين مين اللي أزلف مين اللي أزلف يا محمود فرعون فرعون وجنوده ربنا قربهم قربهم على موسى ومن معه كانوا بعيد شوية فطبعا قوم موسى قالوا انه لمدركون سيدنا موسى قال كذا علشان دول يخرجوا يكون كل الجيش بتاع فرعون في البحر وكل اللي مع سيدنا موسى يخرجوا يكون اول واحد في الجيش بتاع فرعون قرب ايه سيدنا موسى ومعه هناك في اول الماء واخر من كل الجيش الا بقى اللي ايه يحكي ولا حاجة يحكي القصة يعني <تصفيق> <تصفيق> برضه يدفع عنه ولكن قاله في الحالة دي تبطل صلاته ومعذور اذا كان يعني هيدفعه هو في الصلاة هيمنعه هو في الصلاة ومستقبل الكبلة انه يفرض الواد وراه وهيدطر بقى يسيب الصلاة ويمشي كتير ويعني يبقى يبقى معذور في ابطال الصلاة يعني ايوه يا سيدي تنقض الصلاة لمن لم يرد مرة بين هاي هو قادر على الارض حد أبتل صلاته مين اللي يوين؟ تنقص تنقص ولا تبتل تنقص يا علاء مين اللي قال تجيب الحشية؟ ها؟ ما ده مرأى فضي؟ ما مال الحشية أنت؟ وله عد الآي والتسبيح بعض العلماء كره عد الآي وبعضهم لم يكره هذا آه يعني كرهوا ابو حنيفة والشافعي يشغل, يشغل عن الخشوع في الصلاة وتبعا لو يعدوا يعدوا برضو في سره ما يتكلمش يعني والتثبيح يعني الصحابة كانوا فعلوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرفوا السنة ايه ويقولوا هلّة واللي انفعلوا واحد مرة مثلا وراء الامام علشان يظبط الصلاة ماشي يعني قصدي لحاجة يعني يبقى في حاجة اليه انما مش كل صلاة يقعد يعد ويعمل الحاجة تذكرها وتكبيرات العيد بأصابعه يبقى وله عد الآية والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه عايز يعد سبعة فيعد بصوابه يعني مش يعود يقول واحد اثنين لا يعني يعدي يعمل صوابه بحيث ان لما جاب السبعين في السبعين أو الخمسة لما رواه طبعا تكبيرات العيد في الصلاة ويستحب التكبير والتحميد في الخطبه ولا يفعله الخطباء اليوم غير ملتفتين للسنة دي ها مين اه يعني بعض الناس ولكن بس بيقولوا ما يعني ما قالش كتير السنة دي يعني ما كبرش كتير كبر كتير لا السنة دي وبعدين التكبير لفظا ومعنى يعني الله أكبر ولله الحمد يتكلم عليها في الخط دي خط الشيخ حسان عزم بالزبط الله أكبر وما قام المسلمون في رمضان يعني اه ده مش مضبوط؟ طيب مصايي بننقلها نشوف ان شاء الله مين اللي بيقول كده عمر يا حد يعني وتكبيرات العيد لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه صلى الله عليه وسلم ها ليه كان بيعمل كده وللماؤموم مش عارف وللمأموم الفتح على إمامه إذ تعرض عليه أو غلط لما روى أبو زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي صليت معنا قال نعم قال فما منعك ما منعك ولكذا صرت الاعراف قال ما منعك قال تسجد اذ امرتك مش ما منعك ان لا تسجد ما منعك ان تسجد مش كده فيبقى ما منعك عليها وقف عرفت الوقف والحاجات دي ولا تستاهله تقول لكم الوقف الحال بس قال الخطابي اسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة طبعا سيدنا ابي يعني يدل على انه توثيق النبي حفظه صلى الله عليه وسلم بما علم من حاله او بما علم من الغيب يعني من ظهور حاله او من الغيب اللي ربنا علمه له وطبعا في جزء غيب قال الخطبي اسنده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة يعني لو الابدين في شك ده تقوله في الفتحة له برضه في الفتحة يجب بقى يعني في الصور التانية يمكن انما هنا في الفتحة واجب لانه الصلاة مش هتصح لو الامام ما قالش الفتحة ولا تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها بعد ما بدأ برضه ترجعه ولا يفتحوا على غير امامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قال في الشرف يعني بيصلي ولقى واحد بيقرى قرآن جنبه بغلط فصلح صلات الرئي صلات الرئي صلات الرئي صلات الرئي إيه العكس ما بيصليش دمه وما فيش ما فيش عندنا كلام بقى تبطل ولا ما تبطلش ما بيقول ايه فان فعله لم تبطل يعني واحد بيصلي لما غير المصلي دي مسألة تانية ويجوز يعني انه غير مصلي يصوب للمصلي وورد ان سيدنا ابن عمر كان يجلس خلف سيدنا عثمان يصوب له في الوتر اللي صلى فيه القرآن كله سيدنا عثمان فتح القرآن في الوتر بالليل أنهى على الف ال الركعة الفجر سيدنا عمر قاعد يصوب يقرأ حاجة لما يقعد تلت سبع ساعات كده يصوب لسيدنا عثمان الله سيدنا عثمان ها <تكلم> <تكلم> <تكلم> يمكن بقى علشان معاه المصحف ولا حاجة ممكن كان معاه المصحف عشان هيقرأ القرآن كله أو يعني ده بيصلي والتاني يصح شوية ويفتي شوية حاجة سيدنا من عمر بقى ما هو تماما كان أستاذ الأسد ايوه يا سيدي اخرجها الحاكم هنا اللي هو اسناده جيد ده اخرجه الحاكم وبنحبنه صححه النووي وغيره ولاحمد نحوي ولابو داوود وغيره باسناد جيد من حديث المصوره انه صلى الله عليه وسلم ترك شيئا فقال له رجل يا رسول الله انه كذا وكذا فقال هل ذكرت ذكرتنيها ذكرتنيها كده صح وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه وروي مرفوعا والحاكم وغيره من طرق عن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة وهو مذهب جماهير العلماء عليه العمل من غير نكير فكان إجماعا طيب يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ربنا يجعله ينسى حاجات زي ما كان ليه ينسى في الركعات علشان نتعلم الاحكام وكده يعني وان ده برضو حدث كذا مرة ودليل على ان القرآن غالب ليس مغلوبا برضو يعني مفيش حد عليه مهما انا برضو بغلط شوية بس كتير شوية يعني بزودها شوية ايه يعني شايفك وبلاش طهر كل كل الصلاه بظن الصلاه ثلاث صلاه مين مين اللي قال هاي فرصه وبتدي تجربوا اه طبعا انت بالذات ده وعملت تبقى طوع لا قال لو نوى التكلم على مخبط الامام تبطل صلاة انما لو نوى القراءة تصويبا يعني تصويبا ما يضروش اه واحد بيكلم واحد اقرؤوا بالقران أو... اه ده. طيب يا سيدي فإن فعلا لم وبعض الناس قال للتبطل اللي هو غير إمامه يعني خلاه في الشر وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه الصلاة السلام التحفى بإزاريه وهو في الصلاة وحمل أمامة مش إمامه وفتح الباب لعائشة وإن سقط بداؤه فله رفعه وله قتل حياته وعقرب وقمل أو قمل وبراغيس ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحياتي والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه لأنه الـ العقرب غالبا تكون سوداء والحية لون تاني وهنا التغليب مش بعظم الحج ولا القدر نماه بعظم الصف المذكورة. فالاسودين لان الاسود اغلب من الالوان الاخرى الالوان الاخرى يقول ام بقى وفيه اسود وفيه جميع الالوان فأقول الاسودين آه وطبعا ممكن يبقى فيه يعني معنى تانى في ذكر الصفة دي انما سواد العقرب اغلب وطبعا العقرب السوداء الكبيرة شوية امتبقى صغير تبقى خضرة كده شوية قال أحمد غيره يجوز له أن يذهب إلى النعر فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه وكذا سائر ما يحتاج إله المصلي من الأفعال وكان أبو برزة يصلي ومعه فرسه كلما خطى يخطو معه خشية أن ينفلت قال آه أحمد إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس وقال الخطابي رخص اهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النقعي والسنة أولى ما تتبع وفي الإنصاف له قتل الحيوان والعقرب بلا خلاف أعلمه وحكى في الكتاب يا أخي يبقى فاين أطالع أكثر المصلين الفعل عرفا نعم هو ما الضرورة بقى معلش بقى فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة انما مع الضرورة بقى يتضح انه غير ايه وكان متواليا بلا تفريق بطلة الصلاة ولو كان الفعل سهوا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع المولاة ويمنع متابعة الاركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف ويجري يجري من العدو وبيصلي وكذا ان تفرق ولو طال المجموع كسر يعني طال هنا يعني كسر واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أممته وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرث ولو مفهومة كفعله ولا كقوله إشارة الأخرث بدل الفعل ولا بدل القول هي بدل القول في جهة الاحتياج إليها إنما هي في حقيقتها فعل مش قول فكأنه استعمل فعلا ليدل على شيء بدل القول فما له حكم القول لان حكم القول ان لو قال حرفين او ثلاثة ثبتوا لصلاة فهنا الاشارة هتدل على مجموع من الكلمات مش كده فيبقى لو عمل كده دي حركة واحدة ولكن معناها ايه اجلس اجلس دي اربح حروف وما لهمش فما يحملش على حكم ما يدل عليه لا ولذلك قال ولو مفهومة لا تخدش حكم الكلام لا حكم الفعل ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه ولكن طبعا انشغل عن شغل عن الصلاة فابقى فيها حكم الانشغل عن الصلاة الكراها على الأقل وإن كان بينظر في مصحف من أجل الصلاة لا يضر وتبحث الصلاة فرضا كانت او نفلة طيب لو نظر في كتاب علم يجوز يعني بيصلي وماش عارف يعمل اي دلوقتي في الصلاة فالكتاب قدامه فبص فيه ماشي يعني شاف عقرب جاي قدامه الكتاب هو مش فاكر اللي حكم كان ايه هو بيصلي جنب المكتب طيب لحبسس في الكتاب يشوف يعمل ايه قال ايه يروح ايه يقتل العقرب يبقى يعني ما بتقول الصلاه و وت... التفسير لا تفسير ايه بقى اي را والتفسير من ال... يعني سيقلل شيخ هشام كلمني مرتين ليه وتشوف كده عاوز ايه يا هشام نعمله دي لا مش يعني ما ينشغلش عن ما ينشغلش عن صله بالتفسير انما ينظف المصحف ماشي وتصححه في الصلاه فرضا كانت او نفلا قراءته واواخر السور او اوثاطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا دي البقرة ولا آل عمران ها البقرة إلينا يبقى البقرة وفي الثانية الآية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمات سواء إيش كذا في وقف على سواء ما فيش يحتمل يعني وتبدأ بيننا وبينكم والأولى الوصل طيب يا سيدي ولكن ده في النافلة ما كانش في الفريضة يعني ها ها قال لك ايه دي في وعمل نفسه معايا بكرة طيب يا سيدي فقرأوا ما تيسر منه ولما رواها ابو دود غيره عن ابي سعيد أم امرنا ان نقرأ بالفاتحة وما تيسر وعن ابن مسعود وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقرأ في الـ في الاخرة من صلاة الصبح اخر اهل عمران واخر الفرقان قال الشيخ لم يكن غالبا عليهم وأعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا لألا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابات والتابعين إذا في الفريضة لا يقرأ من أواسط الصور ولا أواخره إنما لو فعل هذا أحيانا يجوز لفائدة يعني أو لمعنى أو نحن إنما لا يستمر على هذا يدوم على كما قلنا قرأت سورة كاملة يقسم أو يقسمها سورة كاملة في كل رقعة أو سورة يقسمها عن رقعتين وإذا نابه أي عرض المصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر لأن التسبيح من ألفظ الصلاة ما تبطلش بالصلاة بكثرته وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخر وتبطل إن كفر دي بقى تبطل لأنها فعل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نباكم شيئا في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا قراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويبسق ويقلب السيم يبسق وإزاي يبزق يبسق ويبسق ويبزق في الصلاة عن نساره وفي المسجد في ثوبه ما يبسقش بقى في المس نعم السامر الممكن ان يعدك يسبر... في انهم مثلا يحظوا انهم نفسك انهم نام ممكن ان اه يا امام نام نسبح له عشان يفر اه ان كنت يعني غير الاحناف يبقى تسبح له في الواقف إنما لو نام في الركوعة والسجود خلاص صلاته بطلت يعني لو انت متأكد يعني ويحك بعضه وبعالمية يبسق في سوده ويحك بعضه وبعض اذهبا لصورته لما في الصحيح عن أنس وجل الله عنه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض ولمسلم عن أبي هريرة أنه رأى نقامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض قال النووي وغيره إذا بثق في المسجد قد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه ومن رآه يبصق فيه لزمه لإمكار عليه ومنعه قدر قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر يعني الخبر الآتي ويخلق موضعه استحبابا يخلق يعني يجعل فيه الخلوق اللي هو الطيب يعني يطيب يعني بس اه خارج المسجد في الارض ارض المسجد لا ويخلق موضعه استحبابا لما رواه مسلم وغيره من حديث جابر ويخلق ضم أوله وشد اللام أي يطلع موضع البساق ونحوه بعد إزالته بالخلوق وهو أخلط من الطيب مخلط ويلزم حتى غير الباسق إزالته وكذا المخاط والنخامة وإن كان في طبعا الإيه المخاط من الأنف والنخامة من الصدر والبساق الريق وان كان معه برضو نخام او نحن وان كان في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره في غير المسجد او تحت قدمه لخبر ابي هريرة وليبسق عن يساره او تحت قدمه فادفنها رواه البخاري اه وظاهره لا قدامه ولا عن يمينه كما في حديث ابي سعيد وخبر أنس مقيد بالصلاة كما تقدم وقال ملك وغيره لا بأس به خارج الصلاة اللي هو عن يمينه أو أمامه يعني خارج الصلاة وكذا قيده بها جمهور الفقهاء بالصلاة يعني النهي ده في الصلاة ولكن الأفضل في الصلاة وفي غيرها أنك تبزق عن يسارك أو تحت قدمك تبزقش أمامك ولا عن يمينك أو جه مالهم في المنديل المنديل يعتبر يعني تحت قدمه أمامه كده يعني الوش ما أعرفش حكاية المنديل دي رواه, رواه البخاري وفي ثوبه أو لا يعني ويكره يمناتا وأماما وله رد السلام إشارة يعني يستحب رد السلام إشارة مذهب جمهور العلماء مالك والشفير وأحمد وغيرهم يستحب ونقله الخطابي وغيره عن أكثر العلماء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته صححه الترمذي. ولا يجب عليه أن يرده في نفسه بل يستحب بعدها لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام وإن رده لفظا بطلت لأنه خطاب أدمي ولو صافحه لم تبطل فعل ولا يكره السلام على المصلي وفاقا لمالك والشافعي. قاله النووي وغيره وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة ما يكرهش السلام على المصلي وإلا كان النبي نبه صلى الله عليه وسلم إن اللي يسلم عليه يقول له باش تسلم عليا مش معقول هيسيبه يعمل مكروه لا ويرد عليه السلام وهو ساكن صلى الله عليه وسلم هم هم هم هم هم الاشارة كده ما قلتها لكم قبل كده يرفع ايده كده يخلي ظهرها الى السماء وبطنها الى الارض ها؟ قال ثاني ما اعرفش حاجه ثانيه ترد بعدين ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله لازم لا يعني خلاص بل يستحب بعدها اه قال بل يستحبه بعدها ما يجيبش بقى مش لازم يعني ولا حاجة يعني مش لازم في نفسه يقولوا عليكم السلام كده في سره يعني في سره مش لا ما يجيبش عليه انما يستحب ان ايه يرد عليه السلام بعده يعني لا لا يحرم عليه يعني ولا يكره فجعلك ك الايه ولكن ولذلك قال مذهب الجمهور يستحب يبقى مش مباح يعني مستحب الرد اه لان اللهو دي توهم كده انه يرد او ما يردش ما تفرقش لا تفرق مستحب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل يبقى في النفل إنما في الفرد لا ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وظاهر كلام بعض الأصحاب أنه لا فرق بين الفرد والنفل بعض الأصحاب ولا يبطل الفرض به لأنه قول المشروع في الصلاة وفي الرعاية وغيرها وإن قرأ آياتا فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقيدوه بنافله قال ابن القيم وهو قول أصحابنا انتهى يبقى دائه بعض العلماء الكده الأفضل أنه في الفريضة ما يقولش حاجة ما يقولش إلا اللي موارد بس سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربك الأعلى سبح اسم ربك العظيم يقول سبحان ربنا العظيم وكذا اللي ورد بس يعمل اه الدعاء في القنوت بعد الدعاء تقصد يعني اه يصلي عن النبي أو فعل من رعينهم أهل العلم وقال ابن القيم وهو قول أصحابنا انتهى ولو عاقصة فقال الحمد لله ولا سعى شيء فقال بسم الله أو رأى ما يقمه فقال إن الله وإلهه رجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله كره وصحت إن في الصلاة لا إيه لا شغلا وتشينشغل بعملها حوله إنما الصلاة صحيح قاله في المبدع وغيره. وقال الشيخ أحمد الله إذا نص في نفسه في نفسه سر من غير ما ينطق بيها نص عليه بمنزلة أذكار المكافة انته. يعني أقول أقول يبقى هنا إيه؟ ممكن يقول ي يحرك شفايفه ويسمع نفسه. الحمد لله ما تبطلش الصلاة على كل حال. ما هو يعني مختلف فيه قال يكره واحد يكره والشيخ قال ايه يا فالاولى في الفرائض يعني الاقتصار على الوارد فقط طيب بس. الحمد لله ولا التسبيح والحكايه دي ما تبطل في الصلاة إلا أن يقصد بها خطابة غيره. فمثلا واحد داخل يقول إيه ما كسبتش غير النهاردة يعني ما كسبتش غير عشرة جنيه بس فيقول له الحمد لله يعني إحباد ربنا يعني يبه هنا قصده إيه كتابه يبقى هنا تبطل لانه ما يجوزش مخاطبه غيره اسماء الصلاة انما عايز تقول الحمد لله او تذكر فضل من ربنا فقال الحمد لله في نفسه لا يخاطب غيره لا تبطل الصلاه رد السلام رد السلام ماله رد السلام بالاشاره في هنا اشاره في هنا يا له ما يردش ده بقى كله ده نص ساعة في الحتة دي لوحدها ما يردش لو رد صلاته تبطل لو رد بالكلام صلاته تبطل قالوا عليكم السلام تبطل نعم كده سامعوا الله أكبر أو كده وسبحان الله اه ها اه يبقى هنا تبطل يعني يعني علق دي نشوف الظاهر انه ما يضروش إنما بقى انه بقى نرجحها برضه نشوف جات من ايه معه مصير يقول الحمد أي. جات نفسه وزعطه اوه زي القراءة ايه يسمع نفسه ايه ايه ويسمع نفسه وتسن صلاته الى سترة حضرا كان او سفرا ولو لم يخشى مارا ماشي لو في نفسه سكت يبقى ما يسمعش يا حد ولا كده يقولها كده من غير ما انما هنا قال بمنزلة اذكر المخافات فهنا خصص يعني اسمع نفسه او لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سطرة واليد من منها رواها أبو بن ماجه من حديث أبي سعيد قائمة كمؤخرة الرحل يعني السطرة تكون مرتفعة عن الأرض مش خط في الأرض كمؤخرة الرحل آه مش كأخرة الرجل ولا الرحل الرجل عندك مش كده شرف. شرف لا كمؤخرة <تصفيق> الرحل <تصفيق> أخرة الرجل عساها أن تكون يعني ربنا يحسن خواتي منك وليس <تصفيق> الأخرة آه. ماشي يعني يحط عصايا يحط اي حاجة او الى جدار او الى رجل ترابيزة او اي حاجة يعني بس المم تكون مرتفعة شوية لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين ديه مثل مؤخرة الرحل فلوها بقى ايه مؤخرة الرحل بدل اخرة الرجل دي عد عنده حاجة تانية غير اخرة الرجل ها كان يقول لأولئك كأخرة الرحل كمؤخرة الرحل خليها أحسن فليصلي ولا يبالي بما من يمر وراء ذلك رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحويه قربا من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عاصم لأن عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربات وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين هديه عرضا يكفي انما الافضل انها تكون مرتفعة مش يحطها حط كده ايه اه ساعات النار يطلل ساعات النار ناشفة مقدرش يغريزها يحطها كده ها النار يطلل ويطلل ويطلل اه اه اه, آه. يمشي يعني طب خلاص ما نعملش حاجة يصلي وخلاص يعمل ايه ايجيب وغلط من عنه ايجابه من افاها والراجل يمشي فإن لم يجد شخصا فإلى خط كالهلال يعمل خط كالهلال كده ها؟ انحرفوه عنها قليلا ويستحب انحرفوه عنها قليلا يعني إذا غرزها في حتة ما يصمدش إليها ثمدا يبقى في بتقول إيه حماس اللي قدامها بالظبط طبعا يوضعها عرضا يعني يحطها كده إنما طولا يبقى كده طيب يا سيدي هنا بقى يخليها يعني ما يخليهاش في النص بالظبط يبقى منحرف قليلا يعني تبقى على عينيه الشمال او عينيه اليمين عرفت؟ يبقاش كده في النص ييجي كده شوية او ييجي كده شوية الحاجة الاله لو عمود خلاص بقى ما انت العمود عريض انما لو حطيت عنا زهر حطيت عصايا بتعرف العمود ماشي يعني انما اعتبر ان ال الحتة دي من العمود هي نعم. أي عن السطرة اللي فعلية عليه صلوات والسلام رواه أحمد أو بدود وغيرهما قال ابن عبد البر عليه جماعته من أهل العلم جماعته ويجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. لما روى ابو داود عن المقداد ما رأيته صلى الى عود او عمود او شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايصر ولا يصمد له صمدا وسدا لزريعة التشبه بالسجود لغير الله فنعم طول معين كمؤخرة الراحل حوالي الزراعة كده مؤخرة الرحل ارتفاعها حوالي ذراع أو أقل شوي ها أي سيد؟ فيش مثلاً واحد تدري في مثلاً لو طرزه عيد أو أخرة رجل هنا ورجل هنا بعشرة م وفي النص يعني مفيش حاجة قدامه فيش حد حاجة يعني في حد قدامه لا كده ما هتي السطرة إنما هو صحيح الناس مش تعرف تعدي إنما محط حطيش زي اللي بيصلي مثلا في خندق كده ما حطيش عرف يعدي إنما ما فيش سطرة برده قال في الشرح اللي هو قال السطرة وإن أمن المرور ولو لم يخش مارا قال في الشرح وكيفما خط أجزاءه لخوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا هو احمد ابو داوود قال البهقي ولا باس به في مثل هذا معلش اه يعني في مثل هذا الحكم ان شاء الله تعالى نعم يعني كانت خطك الخط يظهر ما بقى شويه كده اه خط ايه يخط خط كده سلام مثلا في التراب يعمل خط كده باللقاء بصابة وبعصايا بأي حاجة معهوش حاجة بقية كانش يعرف يغرز حاجة يخط خط يعني مثلا بقى كان على السجاد يحط حاجة مثلا العصايا بتاعته ملقاش العصايا بقى وفي سجادة مصلية يعني اهو يبقى ماشي الافضل حاجة مرتفعة قدر ما ملقاش يبقى اللي موجود يعني بقى وخلاص قدام سجوده شوي رواه احمد وابو داود قال بها قيلة بقى سبيه في مثل هذا يعني مثل هذا الحكم يعني وطبعا واضح ان الحديث يظهر ما هوش يعني ايه يعني مش قوي قوي يعني ومراده والله أعلم ما نقله من الاختلاف في إسناده في السنن الكبرى له وذكر التحاول أن فيه رجلا مجهولا وقال الحافظ لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن وتقدم تصحيحه وقال النووي وإن لم يثبت ففي تحصيله حريم للمصلي وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا منها وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا منه وهو قول الجمهور تحصل حريم للمصلي من مطلوب من درج تحت أصل ثابت معمول به. ها لا ففضل للأعمال مش بس ذكر فضل للعباد انما يعني اصبك ان دي عبادة يعني مستحدثة يعني لا يعني ممكن على اعتبار ان ده هم هم الشفعية اللي لا ما هم حسنو هالحفظ محسنو ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن احتمال حكاية الخط دي يعني حكاية الخط هي اللي إيه وقد اتفق العلاج وقد اتفق العلاج على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال وهذا منه يعني على اعتبار ان ده مندرج تحت اصل ثابت معمول به هو اعتبر كده اللي هو يعني شكل من اشكال تحصيل الحريم للمصلي على اعتبار ان ثبت تحصيل الحريم للمصلي فده احد اشكاله وطبعا هنا هيدي لك إشارة إلى انه مش مجرد ما ثبت استحبابه بغير هذا الدليل يعني لان شكل من اشكال شيء وطبعا ده لازم يعني يتحفظ منه جدا ويعني وفيها فروق دقيقة بين البدعه وبين هذا كده بقينا على الحافه على آخرها يعني كده لقينا على آخر الموضوع نعم اهو هنقري طول الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث في المئة الثامنه والتاسعة ما يعني اما نقول انه يصحح الحديث او انه يقول بقول اللي قال بالنموي ده يعني ده فيه معنى السطرة فيه معنى السطرة برضو برضو يعني حاجة <تصفيق> <تصفيق> الان شوية انا برضو انا ما فيش كلام الان وما ليه حسنا انا خايف من ايه هو يفتحوا الابواب انا بقولك ده على الحب يعني ده اخرها لا هم بقى هيخلوا ده اولها ويفتحوها بقى على البحر لا مش عايزين تخريف بقى انما نقول ان ده الحديث حسن عند كثير من العلماء فيعني مش عايزين نفتح ابواب مغلقة ويعني الظاهر انه هذا ليس من فضائل الأعمال إنما بنائهم على تصحيح الحديث أو زي ما قال كده إيه مش التحاوي بقى البيهقي قال باقي لا بأس به في مثل هذا يعني مختلف فيه يمشي على اعتبار إنه في المجال يعني وإن جعل حريم للمصلي فيه تحصيل حريم للمصلي بيقولوا إن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي يعني كأنه المرد هنا أنه استخرجوا قاعدة أولا أنه ينبغي أن نحصل حريم للمصلي بأي طريقة كانت وأفضل هذه الطرق أنه يجعل جدار أو سترة مرتفعة قدر زراع فإن وجد أقل من هذا وضع إن ما أمكنش إنه يحط عصايا وقفة ويحطها نايمة يحطها إن ما أمكنش يبقى بأي وسيلة أخر يبقى كإنهم استفادوا قاعدة إنه تحصيل حريم للمصلي بأي وسيلة فلما جه حديث ضعيف في وسيلة بعينها بقى هي الوسائل اي وسيلة مراده ودي جي فيها كمان حديث ضعيف فبقت من هنا يبقى ثابت يعني استحباب الوسيلة ثابت بالقعدة المستفادة اولا وبعدين جه الحديث الضعيف في وسيلة بعينها يبقى أنا اي وسيلة ماشي اي وسيلة مطلوبة اي وسيلة وخلاص احط الالم اخط خط احط سجادة ولما كانت اي وسيله وده جه الوسيلة دي بعينها جه فيها حديث ضعيف فبقت ايه يبقى هنا مندرج تحت اصل ثابت معمول بيه ويبقى ده في فضاء الاعمال كده يعني يعني مثلا لما نيجي نقول انه الشخص اللي يسيء مثلا في ديار الاسلام اساءه او يضر ضرر او نحو هذا ينبغي ان يعذر مثلا طيب يعذر بايه بما يردعه ويردع غيره بما يزجره ويردع غيره طيب ورد بقى حديث ضعيف في وسيلة بعينها هو الوسيلة دي مش متركة للامام متركة للامام فهو لقى ان الوسيلة دي مؤدية للغرض وجه كمان فيها حديث ضعيف فكأنها هي مطلوبة أصلا يعني هي ثبت طلبها قبل الحديث الضعيف وعدين بقى يكون نختار الوسيلة دي ولا وللوسيلة دي يعني يعني مثلا ضرب على الأفا ولا ما وردش للأفا ولا الشلوت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بالعصايا ممكن ها لكن لا حكاية العصايا دي كويسة بس عايز حد يفكرني انت معي النهاردة تفكرني نجيب عصايا وان ايه نطهرها وانطيبها لاني بنعمل بها عمل في سبيل الله عمل ان شاء الله مين اللي بيتابع معايا مين اللي ما بيتابعش مع حد لما بيتابعش مع حد يتابع معي وازن وقت طضح دلوقتي في معاني كتير طضحة كل واحد معاك جدول مع السبحة مع السواك مع القط اسس ضوافره المدرسة كان بفتشه على ايه الله مش في المتحانة النهاردة لا ايه مش احنا قلنا في امتحان هو مال فين يا ابني بعد الدرس اللي فات هو لسه في درس تاني كنا هتروحوا مش قلنا كل مرة في امتحان قلنا قلنا في الدرس ما ندرس حاجه هو صبطوا للصلاه بمر... بمرور كلب اسود بهيم اي لا لون فيه سوى السواد اذا مر بين المصلي وسترته او بين يديه قريبا في ثلاثة اذرع فاقل من قدميه ان لم تكن سطرة وخص الاسود بذلك لانه شيطان هنا قال تبطل وفيها خلاف طبعا ان منفرد او امام انما المأموم ما تبطلش الصلاة بمرور شيء لان سطرة الامام سطرة المأموم فان شيء من رأي السطرة لم يكره للأخبار ونرأها من بعدها يعني آه. وطبعا تبطل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين ديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود رواه مسلم وغيره وللبخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع وكلما دن فهو أفضل لأنه أصلًا لصلاته والذراع يذكر ويأنس وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع عرفت الذراع؟ طيب يا سيدي وهنا الكلب الأسود شيطان يعني المارد في الكلاج كل ما مرض في شيء فهو شيطان فشياطين الأنف المرضة من الأنف. شياطين الجن المرضه من الجن شياطين الكلاب المرضه <دا> من الكلاب <قوة> <تصفيق> يعني باول الحرف من اسمه ط ها يعني ايه كلاب <تصفح> <أه> <شعاد الحقيقي> <أه> يعني مش ظاهر المردة ده شوفوها بقى في صورة الحج ولا ايه ولا في صورة ايه مارد جات فين قال لي ان انصرف لاني وعدت وليتي ان انصرف لحاجة لها في العاشرة الدرس بيخلص عشرة نصر حد شي بيوعد حد قبل الايه قبل عشرة ونص ولكن فيش مانع المراد يعني عشان ما كنتوش عارفين اللي عايز ينصرف ممكن مش حد عايز ينصرف باك بي. ده بيختبرني بس شوف هوافق ولا عكس <تس> نكون مصرف خلاص ما تلاقي السؤال جاي من مثلا ساعتين لسا عجت عشرة لسا بادر لسا في درس كمان طيب يا سيدي، ااا وخصوص الأسد ذاك أنه شيطان فقط، أي لمرأة وحمار وشيطان وغيره. آه، وتبطل موكب الأسود البهيم فقط، يعني المرأة والحمار والشيطان لو عدّه ما تبطلش الصلّة، إنما الكلب الأسود البهيم تبطل. ها؟ بيقول كبرغلن وسنو فلا تبطل بمروره قدامه. وقال الشيخ مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. طبعا المرأة الحائض. يعني إيه؟ البالغة يعني لما الطفلة تقطعش. واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين داي المسل دون سترات يقطع الصلاة وقال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فثبت ذلك عنه من راية أبي غرين وابي غريرة بن عباس وعبد الله بن مغفر رضي الله عنهم ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك لمعارض هذا شأنه انتهى. وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك يبقى هنا قال لك ده صحيح غير صريح ولكن ظاهره الصراحة برضو ولو أبطل لنقل وتأولوا إلا أن يقال لم إيه لم يمر شيء يعني الصحابة حرسوا فلم يمر شيء وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب وذي الأشياء القطع هنا يعني شتتها عليه يعني في قالوا وصح عن عمر لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين داي المصلي طيب لو صح عن عمر يبقى حكمه ايه الرفع وبعدين عليكم بسنتي وسنة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وصلن الخلفاء الرشيدين المهديين من بعد يعدوا عليها واردوا احاديث وكلها ضعيفة كما قال ابن القيم ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس كما لا تكره الى بعيد وظهر رجل ونحوه وسترة الامام سطرة للمأموم وله اي للمصل التعوذ عند آية وعيد والسؤال اي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فارتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى الى ان قال اذا مر بايات فيها تسبيح سبح اذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفي سبحانك فبلى أليس ذلك بقادر يقول سبحانك يسبحه عن النقص عن العجل ويقول بلى يعني أي قادر ينفي هذا النفي في السؤال ونفي النفي إثبات سبحانك فبلا نحن قلنا فيه اخلاف احنا ياخدين بالاحتياط في الفريضة انما اللي ورد فيه اه دي فاتوى الشيخ اسامة عبد العظيم اللي ورد نقول سبحان ربي الاعلى نقوله سبحان ربي الاعلى نقول سبحان ربي الاعلى اه و ليس الله بحكم الحاكمين بل وأن على ذلك من الشاهدين سبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم ده الثلاث حاجات ألف نص عليهم يعني الشيخ وثمن إنه ده ورده ما عرفش ايه اللي ورد تاني بقى <تصفيق> ها <تصفيق> مالهم لا منعملش في الفرد اه يعني منعملش في الفرد الفرد اللي ورد بس انما ده تبعا ده في الوقوف انما في السجود اعمل في السجود اللي انت عاوزه بعد التحيات في الحرم المكي قد يأتي امرأة تصلي امامي هل اخرج من الصلاة ام لا يعني في الزحمة الشديدة هتروح فيه المشكلة انه صليت في الصحن مرة وبنطوف، فقلت هصلي في الصحن فالناس عمالها تهجموا وتضايق علينا يا جماعة ارجوك بتهجموا على ايه صلوا ورا شوية الناس بتطوف بعد الحج بقاش في وقت اللي هيلحق الطيارة ولا مفيش فايدة فاعة كلهم تنى فالمهم ايه فدلت طفل لما جت بدأت الصلاة في الزحمة في الزحمة بس هصلي بقى فقوم جم حريم ووقفوا قدامي صف يعني أنا قلت حتى لو زنوة أولا صلي على ظهر اللي قدامي فدول جم بقى بقى قدامي كده أنا واقف كده قدامي كده هاي بقى في المسألة دي ما فيش غير الخروج هروح فيه هصلي على ايه بقى يعني لا في أرض أصلي عليها ولا في ظهر ولا في أي حاجة ما بيش غير قلة أدب وخلاص في اليوم ده في اليوم ده في الحرم وأنا بطوف بعد الحج قلت اللي ربنا بيعمله في المسلمين ده يعني ده يستهلوا أضعافه كان عندي شفقة عظيمة جدا على المسلمين والايه اللي بيشوفوه او التعذيب او بتاعه في اليوم ده قلت يعني ده ده ربنا رؤوف رحيم ان ايه ده بيحصل لهم الحاجات دي بس عشان الغبا وعشان الجهل وعلي يعني الجهل ده مو حاجة حاجه تغيث برده انتوا ايه ده لا عارفين حج ولا عارفين صلاه ولا عارفين عفه والعرفين اي حاجة والنسوان جاءت لازاق فالرجالة تعمل ايه متصلفني و اي مصيبة تاخدك فايا حتة والعنك ما يصلف بيتك صلى في, بيتك في بيتها احسر نازلة تزحم الدنيا ودخلة ليه يعني مش عايزة الناس تطوف ولا تعمل ولا يعني ايه ده يعني آذى, اذى من كل جهة وحجهم باطل وصلاتهم باطلة وكل عاد حاجة فظيعة يا سيدي مين كان بيسأل ايه ها ها ناس كتير صلاتها بطلة ها يعني هو طبعا ايه زي ما بيقولوا نجسيتهم يطهرها عفو الله وجهلهم يجبروا عفو الله انما لو حسبناهم مزبوط كل حاجة بطلة وفيش حاجة صحيحة لو حسبناهم يعني على إنما يعني عفوا ربنا لا أنا بتكلم على حاجة عامة مش على المسألة الخاصة دي أنا أصدي من المسلمين لهم عارفين صلاة ولا عارفين حج ولا عارفين أي حاجة يعني الأمور عندهم كده متساهلين وخلاص أهم حاجة الدنيا فمشغولين لا فيه علم ولا فيه عقل ولا فيه رحمة ولا فيه عفاف و. و ويعني حياء من النساء ولا من الرجال ولا من اي حاجة يعني الست ماشي اتخبط فين وتلزق في الناس ليه يعني انا راجل انا عشان عجوز شوية وصحيتي تعبانة بشوف وقت فاضي اطف وقت فاضي افعى يعني ممكن ما هواش محال يعني طب وانتم تنهيلوا عنكم وتعملوا كده انما دخلين في وسط الناس تزحموا فيهم وتلزقوا فيهم وتضيقوا عليهم عشان ايه يعني لا فيها علم ولا فيه عقل ولا فيه حياء يعني اي حاجة من دي كانت تمنعهم لو في علم او عقل او حياء وعفة كان الحاجات دي منعتهم من الاذى ده انما مفيش واللي اللي اختشوا ايه عارفين الهكاية اللي هكي نايم الخميس بتاعت الحمام كمام لما هو الدنيا واللي فيه فاللي عندوش حياة خرج جوه عريان واللي اختشف ماتوا ماردوش يخرجوا عريانين فماتوا في المار جوه فأي يا سيدي ايوه ها يستمشي ليه مين اللي بيتابعك الشيخ أحمد بيتابعك بتعمل جدول ليه؟ فعمش جدول ليه؟ تبتدي امسل تتحك؟ تقول ابتدي وتعيق وشتدي وتتحك لسه ها تبتدي جدول المحاسبة كل واحد لازم معاه جدول محاسبة لازم لازم لازم وكل واحد يمسك الجدول يحطه في جيبه تحس في اي وقت اقول لك ورين الجدول تقرين الجدول تقول رياء تقول هبس تقول تخريف مبيش الكلام ده الرياء في إخفاء الجدول فالحين <تصفيق> قوي يعني يعني الواج بقى عبد الحرامين يعني متعمل الجدول كله يبقى إيه يعني <تصفيق> تبقى حاجة يعني فاقمة وضاقمة يعني إيه يعني مش فا... يستعبط بقى منه عايز يلعب ويقص أحيانا أجد بعض فضلات الأكل في فمي داخل الصلاة فهل لي أن أبسقها وأنا في المسجد نعم ولكن مش في المسجد تبزقها في المنديل او في الهدومة او حقالي جزء المرأة انت تفتح على زوجها في الصلاة لو صلى بها امام في صلاة الليل يعني لا اعرفه فيه امام عنه انما يعني نبقى نشوفه منصوص عليه فين مين اللي بياخد البحوث مش جه رئيس لجنة البحوث بالله السلام عملت بحث في احكام الجيش هل يجوز السجود بعد السطرة؟ نعم يعني نعم حس يكون السطرة من جبهتي وركبتي السطرة تيجي بقى وقت السجود يرجع بقى يعني يعني فهو وقت أو وهو واقف يقرب ماشي وقت السجود يرجع لا بعد السطرة لا يرجعوا المرأة ما تقطعش المرأة مرور المرأة بين يدي مصل لا تقطع إن كنت في المكه ما تقطعش يعني ده يقينا من كان عنده سلس منقطع واستيقظ صلاة الفجر وكان سلسه بحيث اذا قضى حاجته ضاعت عليه الجماعه فهن يصلي حاقنا ام يقضي حاجته وينتظر ثلاثة ثم يصلي الظاهر والله اعلم ان بعد ده أي من النوم فيبقى حاقن اوي فيفرغ وتروح منه الجماعة انت هيقلي اولا انما لو هو الدنيا حر مثلا والاحتقان خفيف يعني مش هي يضيع عليه الخشوع ويبقى عايزه يكروت او يعرضه انه ينزل منه البول وينجس الدنيا ينجس المسجد يبقى يعني يبقى في الحالة دي يصلي الجماعة او يربط نفسه بقى بأسك ولا حاجه ها شكلها ازاي يعني معظم الايام هيدخل كده <معظم> ها معظم الايام لا اكيد اه لا يبقى يلحق الجماعه الكلب الاسود كل يعني في قولين كان اسود غطيس الاسود ايه هنا بهيم يعني كل اسود في اسود يعني ما فيش الوان يبقى يعني لو اعتبرته يقطع مش هتفرق معاك مرة في العمر ولا حاجه يعني ممكن ما تعديش عليه خالص ولا يعد حد من اخوانك انما افرض انت بقى في مكان وفي كلبه سودة وكلب اسود وخلفه كلاب وبعدين عمالين يروحوا وييجوا وهتبقى مشقه معلش يبقى نقول ايه ما يقطعش إنما يعني فين اللي هيعدي كلب يسود كمان مفوش يعني حاجة غير السواد نادر قوي بالنسبة ليوم الجمعة إذا كان هناك إنسان حاقنا أو نقد وضوءه هل يقوم ويتوضأ أم ينتظر إلى جلسة الاستراحة بين الفطبال الأولى والثانية لا ينتظر إيه يوم يتوضأ ويرجع الأحسن تروح عليه الراجل يتقل الله ويقم و... و... الصلاة على قوة في رمضان ماذا نفعل في صلاة المغرب مع الجوع بسبب الصيام هل يستثنى هذا من الحديث ده ما انت هتتعود تأكل الطمر وتشرب المية الرطب طبعا الاول والمية هتلاقي نفسك الجوع راح وتلحق الجماعة لان ده يتكرر يوميا ولا نحب ان يتعتاد على ترك الجماعة أشهد أني أحبك في الله سؤالي ما إذا ما كنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ما كنت في محاضرة دراسية في الكلية مثلا أنه المؤذن الأخرج للصلاة أم يعذر التأخير الأفضل أن تخرج للصلاة إن لم يكن مشكلة يعني تخرج للصلاة وترجع تكمل تبقى تأخذ البقية المحاضرة من إخوانك ولا حاجة هل تبطل الصلاة بوجود بقايا صغيرة من الطعام في الفم وما هو أقل قدر يبطل الصلاة يعني إذا كان بقايا صغيرة أنت يعني تمضمط وما طلعتش وبقي قدر يسير قد السمسمة مثلا ولا حاجة يعني ما يضركش يعني بعض العلماء قال السمسمة وعظم قال الحموصة قال يجوز قيام الليل في حالة التعب أو الإرهاق في حالة أن يخاف أنه لو نام بعد قيام قيام الليل تضيع عليه جماعة الفجر نرجو نصيحة بخصوص قيام الليل والدعاء في الصحر بالوقتي هو تعبان فعايز ما يصليش قيام الليل يعني تضيع عليه جماعة الفجر اذا كان وصل للدرجة دي يعني اتأخر قوي في النوم يصلي صلاة خفيف. يعني النبي في ليلة مزدلفة صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحد صلى الوتر بس ركعة واحد يعني تعبت أو تأخرت كان في ظروف وبعدين لو صليت قيام الليل هتروح عليك الجماعة في الفجر فالفرائض والجماعة في الفرائض ديت يعني أعظم شأنا وممكن تعوض قيام الليل بقى في الضح كنت بتصلي مثلا بوز في قيام الليل تصلي في الضح هل يمكن أن نجعل الدرس بعد صلاة العشاء بدل المغرب مع عدم ظروف العمل؟ ولأن العشاء يؤذن به مبكرا في عيامنا هذه اللي عاوز مين؟ مين اللي عاوز الحكاية دي؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 انت قاعد هنا ليه عشان انت عارف بتقعد هنا عشان ما جاشتم ما تبقى قاعد بعيد استعبت ايه رأيكم طب مين اللي بيقول لا زي ما احنا لا يعني مش فرقة يعني ماشي بدأ يعني قليل الاول هبسى عشان المسجد نبدأ بعد العيشة وخلاص عشان احنا هيبقى عندنا اربعة حصص مش هيبقى الدلع المر انتهى من زمان هنلحق نخلص يعني في حصة هيه مدتها ساعة لربع الحصة طبعا في وقت عشرة ونص. أنا لما نأخذ ساعة لربع، فلو بدأنا بقى طبعا بعد هتبقى تخلص وتأخر قوي. ها؟ يعني ايه إيه من من درباع؟ في في الأخلاق فيعني كده ضرورة. ماذا؟ 10 روح مفيش متأذانك الزلع انتهى لدولك فين؟ <تصفيق> احنا خدنا ايف من المختصر خاصة من القصدين اصدنا حاجة؟ اخدنا العلم العلم بس؟ اه عشان شوف اللي وراك خدنا العلم؟ ولا مش فاكرين؟ اه خدنا ف... اه خدنا ها؟ لا فاتحة الافادك المهلكات خدنا العلم وخدنا شويه في المهلكات خدنا العلم كله اه بيقول ايه لا حضرتك قول المختصر ايه الفرد والنفل وكل المأموم والإمام والمنفرد، لأيوه، لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين. ماشي الحال ماشي الحال يعني في الفريضة والنفلة يعني في ناس كتير سهله لما من نوى في المجموع ويقول وقال وقال بمذهبنا جمهور في العلماء من السلف ومن بعده اه وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف ومن بعده هو قال ان ابو حنيفة يكره يكره السؤال عن دعاية الرحمة والاستعادة في الصلاة اه اه كاره على كل حال لو جبت المغني هتلاقي ذكر كذا قولي يعني ثلاثة اربع اقوال كده تبعت مع مين الشيخ خشاب انت مش تبع الشيخ انت تابع انا حرامي جدول ان يوم الثلاث ما تجيش بلغهم يا دكتور يا اللي مش هيجيب الجدول يوم الثلاث مايجيش الناس اللي انا بتابعهم واللي ما بيتابعوش الصيع اللي بيجوا متأخرين ويخلفوا الوعود يوم مايجوش خالص ويوم الثاني يقول طيب هنقل معلق القشعة ونيجي ومايجوش واقول لهم طيب ما تخلصوا وبلغوني ايه اللي تم ما مبلغونيش جداول امتى هتيجو امتى تتابعوا تتابعوا معايا وتجيبوا الجداول والسبح هاتوا السبح بتسيبها عندنا انا ما خدش اجيب له جبنا اشترينا يعني جبتوها معكم توش ليه ملحوق ان شاء الله ها امتى حدش يمشي لما يقول لي كل واحد يكون بيتابع فعلا واللي ما بيتابعش يقعد ما يمشيش عشان نتفق هنقعد امتى للمتابعة سنة ثالثة يوم الثلاث بس انا اولى يوم الحد بس انا يوم الاثنين واعداد يبقى السبت بقى